وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَأَن شَكَرْتُمْ لَأَذِيدَنَّكُمْ وَلَأَن كَفَوْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُ أَن تُمْ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنيٌ حَمِيدٌ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 ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتون بس القال مبيد